اللهم B B B B B A behavi solved.ーブיתakon chamado problemas. Dual gehört. horrible. immersive. wahda-И�적. é littleють. marcóbox. quote. heißt., تَاتٍ تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة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 عسى رضوكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزن لهم النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Yقولون, ربنا, أتمim لنا نورنا, واغفر لنا, إنك على كل شيء قدير Ya أيها النبي, جاهد الكفار والمنافقين, واغلظ عليهم, جهنم, وبئس المصير بَرَاءَ بِاللَّهِ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا رَأَتْ نُوحًا وَامْرَأَتَهُ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَ هُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا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 وكانت من القانتين